قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله দা চু আলাইহল ইমিদু নজীদ ফলদান ইদ রহি মর উজুবুশ্রাুজি লুনসি কৌ মিলু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 وَلَمَّا جَاءَ أُثُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَ قَوْمَهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنَ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَا أَلَا إِنَّاتِهِمْ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 صُ رَبِّكَ لَ يفلُ إلَ فَأَتْلِ بِأَهْلكَ بطِطَعم مِنَ الليْلِ وَلَا يَلتَفِتْ مِنكُم حَد إلا مرَتَك إِهُ مُصيفُ غَمَا أَطَابَهُم إِ مَووعدَهُ مُصبح الاي سوف سوف في قريب